بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وما أوصنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النِّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ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 تعدوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك وإن لفي شك مما ما تدعونا إليه مريب؟ قالت رسلهم أفي الله شدكم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يحفظ آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن إن الله يوم على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 نفي من الذين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عيد يُسْقَمُ مَا إِنْ صَدِيد يَتَجَذَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَاءِهِ عذابٌ غليظٌ مثَلُ الَّذينَ كفَروا بِرَبِّهِم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الرِّيحُ في يومٍ عاصفٍ لا يقدرون مِمَّا كسبوا على شيءٍ ذالك هو الضلال البعيد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 قال الضعفاء الذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء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 أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤدي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من دريتي بواد, بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويرا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 سيوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك نجيب دعوتك ونتبع الرسول أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج اسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرب لكم الامثال وقد مكروا مكره وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلة إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القوار وترى المجرمين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصحاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكروا الالبا